غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حزيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرا وخفية إنه لا يحب المتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا اقلت سحابا فقال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 يا قوم ليس بي لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصب لكم وآلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولأنكم ترحبون فكذبوه فجئناه والذين, والذين معه في الفلك فكذبوه فجئناه الذين كذبوا بآيات إلى عهد أخمودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ميوء فلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 أتجادلونني في اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان وجاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تبسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلت الخلفاء من بعد عادية الأرض تتخذون من سهولها قصوراً تتخذون من سهولها قصوراً وتنحيون الله ولا تثأثروا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من طوهم للذين استضعفوا لمن آمن سَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا أوصالحتنا بما تعيذنا إتنا بما تعيذنا إن كنتم من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبناكم رسالة ربي ونصحت لَكُمْ ولكن لا تُحِبُّونَ الناصحين ولوطا إِذْ قال لقومه قَوْمِهِ أَتَتُونَ الْفَاحِشَةَ سبقكم الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالمين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 أمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبان قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاء أعفوا الكيل والليزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأمدبات إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون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 اصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ فِي قَرْيَتِنَا أَوْ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كنت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 رسالات ربي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى فكيف آسى على قوم كافرين وما في قرية من إلا الا اخذنا اهلها إلا أخذنا أهلها الا بالبؤس والضراء لعلهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئة حسنة حتى عفوا قالوا وقالوا قد مس آباء للضراء والصراء فأخذناهم بوتة وهم لا يشعرون ولو أن فتحن عليهم البركات من السماء والهرب ولكن كذبوا بما كانوا يكسبون أفأمن أهل ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من بائها ونقد جاءتهم رسله بالبينات فما كانوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين سبح اسم ربك الأن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غثاء أحوا سنطرئك فلا تنسى سَآمُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَلَوْ يُسِرُّ كَانَ يُسْرَفَ فَذَكِّرْ إِنَّفَاتِ الذِّكْرِ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الذي الَّذِي يُصْلَى النَّارَ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنما نال في الصحف المولى صحف إبراهيم وموسى قل يا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 انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا منك الا اليك اللهم انا نسالك باسمك العظيم الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة يا أرحب رحمة ومن كل فاحشة ستران ومن كل عسر يسران وإلى كل خير سبيلان الله كما صيئنا كفأمهلتنا كما صيئنا كفتجا اللهم وف لنا ذرنا وإصرافنا في أمرنا ربنا لا تغافلنا إما نسينا أو أخونا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غللا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح اعمالنا اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير الحياه وخير الممات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا اللهم احسن خواتيمنا اللهم اجعل خير لا لا خواتيمنا اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم لا تجعل قبورنا حفرة من حفرنا ويجعلها روضة من رياض الجنان اللهم لا تفضحنا يوم العرض والنشور اللهم ولا تجعلنا من من كتابه بشماله فيخرج مفتوحا على روس الخلائط جعلنا من ممن يتجاوز السراط ولا تجعل كذلك بجهنم تتنقفنا اللهم وجعلنا من أهل الجنة ومتعنا برؤية وجهك الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فرحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إلا كنا ضاربين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافظ مبتلانا ساد برحمتك يا ارحم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في كل مكان اللهم ارفع رايتهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم اللهم ربنا أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل قاتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم إنا نذرأك في حلوق الذين يمهون الفساد اللهم اكفناهم بما شئ اللهم اكفناهم بما اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن ماصيتك وبك منك لا نحصي ثلاء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذابا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لك يا رب